يقول الإمام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله قال حديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه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 إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فقال فعجبنا له يساله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان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 يتناولها فيما يتعلق بفضل هذا الحديث حيث انه جمع مسائل الدين وفيما يتعلق ببيان القضايا الهامة في الاسلام كالاسلام والايمان والاحسان وعرفنا ان انبياء الله جل وعلا وإن أعطاهم الله سبحانه وتعالى من العلم وأوحى إليهم مما يحتاج إليه الناس فثمت أمور لم يوحى بها إليهم ولا يعرفون عنها شيء من ذلك موعد الساعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، يعني أنه كلاهما لا يعرف موعد قيام الساعة. ثم عرضنا فيما مضى الكلام حول مسألة تناولها المؤلف بشيء من التفصيل. تلك هي مسألة. الإيمان والإسلام وعلى ماذا يطلق الإيمان والإسلام وأن اللفظتين لفظتي الإيمان والإسلام من الألفاظ التي تحمل معاني مشتركة وينفرد كل معنى بخصوصية. لكن دأب العرب على أنهم إن استخدموا واحدة من اللفظتين دلت على المعنى الثاني على ما تدل عليه اللفظة الثانية أما إذا اجتمعتا يعني اللفظتين فتدلاني كل واحدة على معنى يخصها وكنا انتهينا من الكلام على مسألة معنى القدر، وأن علماء المسلمين أطلقوا وصف القدر على معنيين: معنى علم الله جل وعلا الأزلية التفصيلي، ومعنى خلق الله سبحانه وتعالى لكل ما يحدث في الكون، وأن غلات القدرية. كانوا قد نفوا المعنى الأول ولهذا حكم أهل العلم بكفرهم لأن نفيهم لهذا القدر يقتضي نفي علم الله جل وعلا وأما المعنى الثاني وهو خلق الله جل وعلا لما قدر أن يكون في الكون من خير أو شر فهذا نازعت فيه المعتزلة وادعت أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد بل إن, أفعال أفعال بل إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم ورد أهل العلم من أهل السنة والجماعة علي عليهم في هذه الدعوة وأبطلوا هذا القول واثبتوا أن الله تعالى خالق كل شيء وأنه لا يجري في ملك الله إلا ما شاء الله وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر وأنه قدر الخير وقدر الشر لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ثم انتهينا في درس ماض عند الكلام على مسألة الإيمان فالإيمان والإسلام كما ذكرت لفظتان إن اجتمعتا افترقتا وإن افترقت اجتمعتا لكن علماء السلف يطلقون وصف الإيمان الإيمان أنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد في الطاعة بالطاعة وينقص بالمعصية و ويقصدون بقولهم انه اركان عمل انه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالاركان على ان العمل جزء من الايمان جزء مكمل من الايمان ينقص الايمان بنقصانه وقد ينتقض الإيمان بانتقاضه وقد لا ينتقض وهذا هو تعريف أهل السنة والجماعة وقد عرفنا فيما درسناه أن الامام أبا حنيفه رحمه الله ذهب إلى أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وهو وإن يرى أن العمل شرط بقبول الأعمال لكنه لا يعده ركنا من أركان الإيمان فالإيمان عنده التصديق والإقرار وذاب أبو منصور الماتوريدي وهو من إمة الحنفية إلى أن الإيمان هو التصديق فقط التصديق بالقلب واما الاقرار باللسان فيراه رحمه الله انه عمل اجرائي ينبئ عما في القلب وان لم يكن هو ركنا من اركان الايمان وذهب الجهم ابن صفوان احد غلاد الجهمية بل هو رأس الجهمية إلى أن الايمان مجرد المعرفة في حين أن الكرامية وهم طائفة من المرجئة يذهبون إلى أن الإيمان هو الإقرار فقط أن يقر الإنسان بأنه مؤمن وإن لم يفعل بل وإن لم يصدق قلبه ولذلك هم يعتبرون المنافقين مؤمنين يقولون يجري عليهم احكام الإيمان مع أن الله سبحانه وتعالى توعدهم بالعذاب الشديد وأنهم في الدرك الأسفل من النار ومع ذلك هم يؤمنون أو يرون أن المنافقين مؤمنون ومن هنا يذكر لنا أهل العلم بأن أبعد الناس تعريفا للايمان هم الجهمية فإن مجرد المعرفة لا يدخل الشخص في الإيمان لكن على منهجهم يزعمون أنه مؤمن ولهذا يعتبرون فرعون مؤمن ويعدون إبليس مؤمن لأن إبليس وفرعون يعرفون الله ويأتي في الطبقة الثانية من القول الفاسد في التعريف بالإيمان قول الكرامية الذين يزعمون أن الإيمان مجرد الإقرار ثم يأتي من بعدهم قولوا ابي منصورا ما تريدي حيث جعل الايمان هو التصديق فقط يعني التصديق بالقلب وله شبهة وهو دعواه ان الايمان في اللغة معناه التصديق وان كان اهل العلم ناقشوه مناقشات طويلة وبيّنوا ان الايمان ليس مجرد التصديق نعم التصديق شرط أساسي وجزء أساسي في هذا الإيمان لكنه لا يقتصر عليه بل لا بد من الإقرار والعمل ولذلك كان أكمل التعريفات للإيمان ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة والسلف من هذه الأمة بأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالاركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا هو أكبر التعاريف ولذلك وجدنا أن العمل جزء من الإيمان لكن هذا الجزء ينص أهل العلم ينص السلف على أنه جزء مكمل وهذا هو الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة مذهب المعتزلة فإن أهل الاعتزال يعتبرون العمل جزء لكنه جزء ناقض جزء أساسي بمعنى أنه إذا تأخر العمل أو إذا لم يقم العبد بالعمل يرون أنه انتقض إيمانه ولذلك يحكم المعتزلة على مرتكب الكبيره يعني الذي فعل المعصية او الذي ترك الواجب ولم يؤده يعتبرونه خارجا عن الاسلام منقوض الايمان فيقولون ان مرتكب الكبيره ليس بمؤمن انتفى عنه الايمان وليس بكافر ويعدونه في منزلة بين المنزلتين اما اهل السنة والجماعة فيرون ان مرتكب الكبير وان تارك العمل الواجب هو ناقص الايمان يوجد به شيء من الايمان يتعلق به جزء من الايمان لكن جزء العمل من من الايمان يفقده بالترك أو بارتكاب المعصية ولذلك لا يسلبونه الايمان لان الايمان قابل لان يتجزى يزيد وينقص وبالتالي لا ينتقل الا ما نقل عن الايمان احمد رحمه الله من انه اعتبر تارك الصلاة والصلاة من الاعمال يعد تارك الصلاة كافرا سواء كان تركها جهودا او تركها تهاونا فتارك الصلاة عنده تهاونا كافر في حين ان سائر اهل العلم من الجماهير جماهير اهل السنة يرون ان تارك الصلاة مرتكب كبير امره وما الى الله جل وعلا والإمام أحمد إنما ذهب الحكم بكفره لورود نصوص خاصة في ترك الصلاة كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر فحكم بكفره لورود النص لكن لو استعملت واقتصر على القواعد قواعد الايمان فانه يعد من مرتكبي الكبائر ولا يعد من الخارجين عن الاسلام لانه انتركها سواء عند الامام احمد سواء يستوي ترك فرض فيها او ترك الفرائض كلها ما دام تركها متعمدا متهاونا أما من تركها جحودا وأنكر وجوبها فهذا عند سائر أهل العلم عند كل أهل العلم كافر لأن من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة يكفر لكن الكلام حول من تركها تهاونا وتكاسلا واستمد الإمام إلى هذه هذا الحديث وإلى قوله فانتابوا تابوا وأقاموا الصلاة وحمل ذلك على التهاون وعلى الجحود لا هم يرون أنه الإيمان هو التصديق الإقرار معناه التلفظ والتعبير الكلام والتصديق أن ينعقد القلب على ألوهية الله جل وعلا والإقرار هو التعذير عما في القلب هذا الذي يسمى بالإقرار واضح يقول رحمه الله فإن قيل يعني هنا يتكلم الإمام بن رجب على مسألة العمل هل هو جزء من الإيمان أو لا يقول فإن قيل قيل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 وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان وحكى الشافعي رحمه الله على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم يعني ممن أدركهم الإمام الشافعي يعني اعتبروا العمل جزء من الإيمان وأنكر السلف على من اخرج الاعمال من الايمان انكارا شديدا ولذلك انكروا على الماتريديه وانكروا على الامام ابي حنيفة رحمه الله في كونه لم يعد العمل ركنا من الايمان من الايمان انكارا شديدا وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا يعني أن العمل ليس من الإيمان بدعة اعتبرها بدعه من هؤلاء سعيد بن جبير وهو من ائمه التابعين وميمون بن مهران وقتاده يعني ابن دعامة السدوسي وأيوب السختياني وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن أبي كثير كل هؤلاء من ائمه التابعين وغيرهم وقال الثوري هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره أدركنا الناس على غيره يعني على أن الإيمان تصديق وإقرار وعمل وقال الأوزاعي كان من مضى ممن سلف لا لا يفرقون بين الإيمان والعمل بل يعتبرون العمل جزءا من الإيمان قال وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أهل الأمصار أما بعد يعني يوم أن كان خليفة كتب إلى الناس أما بعد فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسنن فمن استكملها استكمل الايمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان هذا الاثر يقول ذكره البخاري في صحيحه فهو مشعر بان الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز اعتبر العمل العمل من الإيمان قال قيل الأمر على ما ذكره يعني هو يا لما طرح السؤال الآن يجيب يقول هذا التقرير الذي قرره السلف هو القول الحق قيل الأمر على ما ذكره وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قول الله تعالى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 يقوم بها المؤمنون وصفوا بسببها بالإيمان مما يدل على أن العمل جزء من الإيمان قال وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لوفد عبد القيس لما جاءوا إلى المدينة يستفتونه ويسألونه وأخبروه أنه بينهم وبينه كفار مضر وأنهم لا يخلصون إليه إلا في شهر الحرام فطلبوا منه أن يأمرهم بأمر يؤمنون به يعملون به ويخبرون به من وراءهم وطلبوا منه أن يدلهم على يدلهم أحكامي وأعمالي والإيمان فقال صلى الله عليه وسلم لهم امركم بأربع ثم بين لهم هذه الأوامر الأربع التي أمرهم بها الإيمان بالله هذا أولها ثم فسر لهم الإيمان بالعمل فقال وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة ان لا إله إلا الله يعني وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ففسر لهم الإيمان بما فسر به في حديث جبريل بالإسلام في حديث جبريل فسر الإسلام بهذه الأركان الأربعة حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بهذه الأركان الأربعة مما يدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد أن الإيمان والإسلام شيء واحد قال أن تعطوا من المغنم الخمس وهذا شيء زائد لأنهم كانوا في دار حرب ولأنهم يقاتلون الكفار فأمرهم أن يؤدوا الخمس يعني إذا غنموا من الكفار قسم المال خمسة اقسام اربعة يقسمونها على المقاتلين والخامس الخمس الخامس يضعونه حيث امر الله واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسة للرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين فهذا الحديث حديث وفد عبد القيس فسر فيه الإيمان بأركان الإسلام مما يدل على أن الإيمان والإسلام لفظان مترادفان إيش هي لأن العراب ادعت أنها آمنت وهي لما تدخل في الإيمان ما أدت الأعمال الإيمان ما أعطت الأعمال القلبية التي هي أركان الإيمان كما مر بنا في أول الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذه أركان الإيمان فلما تنعقد في قلوب الأعراب ولذلك والله أعلم بما في نفوسهم ولهذا قال لهم إنكم لم تقوموا بهذا العمل لكن إذا استمررتم في لأداء الواجبات فإنكم سيدخل الإيمان في قلوبكم قال وفي الصحيحين يعني في تفسير معنى الإيمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون الإيمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبة هكذا في رواية البخاري هكذا في رواية مسلم جاء بصيغة التردد بضع وسبعون او بضع وستون يعني هل قال الراوي بضع وستون او قال بضع وسبعون لكنه في رواية البخاري بضع وسبعون الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله ومعلوم أن قول لا إله إلا الله من أركان الإسلام وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ومعنى إماطة الأذى يعني إزالة الأذى عن طريق المسلمين أي أن كان أنواع الأذى سواء كان ماديا أو معنويا. اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان ومعنى شعبة يعني خصلة والمراد بالحياء الملكة التي تمنع صاحبها عن الوقوع في المعصية وليس المراد بالحياء هو الخوف او المراد بالحياء ما يمنع الإنسان من فعل الواجب فإن من ترك فعل الواجب حياء هذا لا يسمى حياء الحياء خصلة من خصال الكمال تمنع صاحبها عن الوقوع في المعصية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء يعني يطلب منه أن يترك الحياء وأن يواجه الناس وأن يقابل الأذى بالأذى والظلم بالظلم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له دعه يعني لا تنصح بهذه الأشياء دعه فإن الحياء خير كله والعلماء بينوا الحياء أنه الملكة والخصلة التي تحمل صاحبها على التقوى وفعل الخير وتمنعه من فعل الشر اما ان بلغ الشخص ان يترك الواجب كان يأتي شخص يصاب مثلا بالجنابة بين مجموعة من زملائه فلا يغتسل لها بدعوى انه يستحي ان هذا من الحياء او انه يراهم يقعون في منكر فلا ينهاهم فاذا سئل يقول ان استحييت هذا ليس, ليس هو الحياء الشرعي هذا من الخوف ومن الخور ومن الضعف واما الحياء الشرعي هو الذي يحمل صاحبه على أداء الواجب لا يتأخر عنه وعلى أن لا يكافئ الشر بالشر بل يعفو ويصفح إذا تعدى عليه إنسان يتجاوز لا يقابل السيئة بالسيئة لأنه لا يريد أن يطغى الشر ويظهر هذا هو الحياء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يعد هذا الضرق أو شعبة من شعب الإيمان قال والحياء شعبة من الإيمان قال ولفظ مسلم ولفظه لمسلم يعني هذا اللفظ الذي نقله هنا والذي فيه التردد الإيمان بضع وستون أبضع وسبعون أو بضع وستون هذا لفظ مسلم وأما لفظ البخاري فجاء الإيمان بضع وسبعون شعبه هكذا بالجزم دون تردد قال وفي الصحيحين عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعاله وصحبه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو موم ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو موم هذه الأوصاف جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تتنافى مع الإيمان يعني أن الشخص عندما يمارس المعصيته لا يكون على كمال من الإيمان فنفي الإيمان هنا إنما أريد به نفي كماله لا نفي أصله لا نفي أصله إنما ينفى كماله لأن كل من هذه المعاصي التي ترتكب هي أجزاء من الإيمان إذا أداها الإنسان زاد إيمانه وإذا فعل ما يخالفها انتقص او نقص ايمانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا ان من يرتكب الكبائر ويفعل الموبقات ويأتي المعصيات كل ذلك ينقص من ايمانه حتى لا يبقى من ايمانه الا النظر اليسير كما جاء في الاحاديث ان الله سبحانه وتعالى عندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته يعني من لمن ارتكب الكبائر كالسرقة والزنا وشرب الخمر وغيرها من الكبائر يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيحد الله له حدا ويقول له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال درهم من ايمان من كان في قلبه مثقال حبه من ايمان من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان من كان في قلبه ادنى ادنى ادنى مثقال ذره من ايمان اذا فهذه حدود وهذه يعني احجام وهذه اوزان للإيمان الموجود في القلوب للإيمان الموجود في القلوب إذن فالإيمان يتفاوت بين الناس زيادة ونقصة بسبب فعل الطاعات ونقصها وقلتها لذلك كان الإيمان يتفاوت هذا معنى قوله فلولا ان ترك هذه الكبائر من مسمى الايمان لما انتفى اسم الايمان عن مرتكب شيء منها لان الاسم لا ينتفي الا بانتفاء بعضه بعض اركان المسمى او واجباته فعرضنا من هذا الحديث ان الايمان يتفاضل وان الايمان يتناقص وتفاضله يكون بالتقوى وبالعمل الصالح وتناقصه يكون بترك العمل الصالح فدل الحديث على ان الاعمال الصالحه جزء من الايمان وهذا محل الشاهد من الاستدلال ما نسال نعم الاسم الإيمان قد ينتفي بانتفاء كل اركانه وقد ينتفي بعضه لانه لما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن اي لو كان على كمال من الايمان لما وقع في ايه في الزنا مفهومه انه عندما يقع في الزنا يسلب جزء من الايمان يسلب جزء من الايمان وأنت إذا قلت لشخص انت لست بمؤمن لا يعني أنك نفيت عنه كل الإيمان وإنما معناه أنك لست بمؤمن كامل الإيمان أما نفي الإسلام فإن من نفى الإسلام ينتفي كله إذا قلت لشخص لست بمسلم ليس معناه أنك يعني فيك جزء من الإسلام وإنما معناه أنك, معناه أنك سلبته كل خصائص الإسلام ولذلك نفي الإسلام يقتضي انتفاعه كاملا بخلاف نفي الإيمان فإنه لا يستلزم نفيه كاملا ثم هنا بدأ كلنا لنا أن النفظتين الإسلام والإيمان لكل واحدة منهما مفهوم معنى معنى محدد لكن إذا اجتمع في شخص في عبارة يحمل كل لفظ على معنى وإذا ذكر واحد من اللفظين اجتمل على المعنيين هذا ما أراد بيانه بقوله وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي صلى الله عليه وآله وصعبه وسلم بينهما يعني بين الإسلام والإيمان وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون مسمى الإيمان فإنه يتضح بتقرير أصل يعني يقول هذا الكلام يتضح عندما نقرر هذه المسألة يقول العرب أحيانا تستخدم اكثر من لفظ لمعنى واحد وهذا الذي يسمونه بالترادف يستخدمون الالفاظ المترادفة لكن لو جينا ننظر الى الالفاظ المترادفة لا نراها تتطابق من حيث المعنى مطابقة من كل الاحوال بل انها تلتقي عند بعض المعاني ويختص كل لفظ بجزئيه من معنى لا توجد في اللفظ الاخر فلو اخذنا كلمه الاسلام والايمان وكلمه الكفر والنفاق ولو اخذنا غيرها من الألفاظ التي يستخدمه العرب لوجدنا أن لكل واحدة خصوصية بالإضافة إلى معنى المشترك فإذا استخدمنا واحدة من اللفظتين جمعت معنى الكلمتين وإذا جمعنا الكلمتين في لفظ وفي عبارة عملنا كل لفظة على معناها الخاص، وبهذا يجمع بين لفظتي الإيمان والإسلام، لأنه يستحيل أن يوجد إيمان بغير إسلام، كما أنه يستحيل أن يوجد إسلام بغير إيمان. فمن نطق بالشهادة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله هذا النطق. فيه عمل وفيه اعتقاد الاعتقاد الملازم للقلب هذا جانب ايماني واللفظ والنطق باللفظ بالعبارة هذا جانب اسلامي لكن لما كان هو الظاهر وهو الغالب حكمنا لصاحبه به فقلنا ان هذا مسلم ولم نحكم له بالإيمان لأن الذي يغلب جانب الإيمان إنما هو الأمر الاعتقادي فإذا قال آمنت بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكلها من أمور الغيب ومن الجوانب الاعتقادية حكمنا عليه بأنه مؤمن وحكمنا له بأنه مؤمن يقتضي حكمنا له بأنه مسلم لأن إيمانه بهذه الأمور الغيبية يقتضي العمل بما يحقق هذا الإيمان وهذا العمل هو الجانب الإسلامي فيكون قد حكم له بالإسلام ضمن ومن هنا أهل العلم يقولون إن الإيمان يقتضي الإسلام إن الإيمان يتضمن الإسلام كل من حكمنا له بأنه مؤمن فنحن نحكم له بأنه مسلم وأما من حكمنا له بالإسلام فإن الحكم بالإسلام يستلزم الإيمان يعني ما دام قد نطق بالشهادتين وصدح بهما وقام للصلاة ودفع الزكاة وأدى الحج وصيام رمضان فإن هذه الأفعال يستلزم منها يترتب عليها الإيمان بالله جل وعلا فلذلك كان الإسلام مستلزما للإيمان نعم آدى جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل سأل النبي والنبي أجاب ونحن التي الذي يعني يهمنا في هذا الموضوع هنا هما مرتبة الإيمان ومرتبة الإسلام هي التي محل الإشكال بين أهل العلم وأما مرتبة الإيمان الإحسان فهذه مرتبة أعلى مرتبة عليا يعني تتضمن الإيمان والإسلام لكن هم يؤمن... لا يؤمنون بالله المنافق لانه ينت هو هو يجحد الايمان بالله نحن اجرينا عليهم احكام الاسلام المنافقون اهل السنه والجماعه يجرون عليهم احكام الاسلام لكنهم لما أنكروا بقلوبهم أحكام الإيمان لم يفدهم الإسلام شيئا ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم ها وأخبر أنهم وإن أدوا الأمور الظاهرة من الإسلام لكن مادام يجحدون وينكرون الإيمان بالغيب والإيمان بالله والإيمان بالملائكه والإيمان بالرسول والإيمان بالكتب فهؤلاء لا يفيدهم الإسلام شيئا إذا رأيناه يصلي ويصوم نحكم له بالإسلام ونحكم له بالإيمان لأن هذه الأفعال التي يؤديها الأفعال الظاهرة تستلزم الإيمان يعني الشخص الذي يقوم للصلاة ديانة ما يقوم لها رياء والشخص الذي ينطق بالشهادتين ديانة والشخص الذي يصلي ديانة ويصوم ديانة ويؤدي الزكاة ديانة لا شك ان هذه الاعمال الظاهرة تنم وتكشف عن اعتقاد باطني ولذلك نحكم له ومن هنا قلنا ان الاسلام يستلزم الايمان لكن متى ما وقفنا على امور ومعتقدات له اعتقاد بالله جل وعلا وفي الملائكة وفي الرسل وفي الكتب وفي اليوم الآخر وأقر بها وأظهرها نقول إن هذا الذي اكتشفناه وهذا الذي وقفنا عليه من قضايا الإيمان تؤكد لنا إيمانه الذي يتضمن إسلامه فإذا حكمنا بإيمانه حكمنا بإسلامه قال فإنه يتضح بتص... بتقرير أصل وهو أن من الأسماء أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه يعني يشتمل على أكثر من معنى فإذا قرنا ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم المقرون به دال على باقيها من الكلمة مسلم ومؤمن اذا قلنا في شخص هو مسلم مؤمن دلنا لفظ مسلم على انه ملتزم باداء الاعمال الظاهرة وعلى ان اسم مؤمن هو ملتزم او هو دال على التزامه بالاعمال الباطنة لكن لو اطلقنا واحد من اللفظين عليه وقلنا فلان المسلم نقول ان التزامه بالاعمال الظاهره يلزم منه يوصلنا الى انه يؤمن بالاعمال الباطنه اذا فهو دل على اسلامه ودل على ايمانه وكذلك اذا قلنا فلان مؤمن فدلالته على أنه مؤمن ظاهرها أنه ملتزم بالأعمال الباطنة وكل من التزم بالأعمال الباطنة هو قائم بالأعمال الظاهرة فدل لفظ الإيمان على الإسلام بالتضمن ودل لفظ الإسلام على الإيمان باللزوم هذا ما أراد أن يبينه هنا يقول يقول الأصل أن كلمة مسلم تشمل المعنيين وأن كلمة مؤمن تشمل المعنيين فإذا استخدم الناس واحد منهما بل على الثاني لكن عندما يجمعان اللفظين فيقولون فلان مسلم مؤمن حملنا اللفظ الإسلام على معنى وحملنا لفظ الإيمان على, إيه؟ على معنى إيش؟ لكن الله جمع بينهما ايضا قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فاذا كان طلب الله من الناس ان لا يموتوا الا عند الاسلام هل يريد منهما اجنى الدرجات ولا اعلى الدرجات ها مطلوب منهم على الدرجات وهي الإيمان كمال الإيمان إذن ففي استخدام لفظة الإسلام أراد بها كمال الإيمان مما يدل على إيه وهكذا ووصى إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم هل يريد منهم مجرد الإسلام ولا أكمل الدرجات إن لفظة الإسلام دلت على الإيمان لأنه عندما أفردت فإفرادها دليل على مراد الاثنين وإذا جمعتا حملنا هذه على معنى وهذه على معنى قال فإذا قرنا ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم المقرون به دال على باقيها وهكذا كسم الفقير والمسكين فإن أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج لأنه عندنا الفقير يعرفه علماء اللغة أو الفقهاء بأنه الذي لا يجد شيئا والمسكين بأنه الذي يجد لكن ما يكفيه يجد أقل من حاجته مع أن القرآن عرف المسكين بالذي لا يجد شيء، فقال أو مسكينا ذا متربة يعني ملتصق بالتراب يعني ما عنده شيء وقال لنا في آية أخرى أما السفينة فكانت لمساكين في المساكين هؤلاء كانوا يملكون سفينة والسفينة مال ولا ليست مال لكن لما كان هذا المال لا يكفيهم للانفاق كانوا محتاجين اذا فالفقير والمسكين انت اذا قلت هذا للفقراء للفقراء الذين لا يجدون يدخل فيهم المسكين لأنه محتاج وإذا قلت هذا للمساكين يدخل فيه الفقراء من باب أولى كما نقول لكن عندما نجمع بين الاثنين ونقول هذا المال إنما الصدقات لإيه للفقراء والمساكين معناه أنه نفسر الفقراء بغير الواجدين ونفسر المساكين بالذين لا يملكون ما يكفيهم ليه لأنه لما جمع بينهما فرقنا بينهما في المعنى لكن عندما يستخدم واحد من اللفظين يدل على المعنى الثاني هذا معنى قوله والاسم المقرون فيه دال على باقيها وهذا كاسم الفقير والمسكين فان افرد احدهما دخل فيه كل من هو محتاج فاذا قرن احدهما بالاخر دل احد الاسمين على بعض انواع ذوي الحاجات والاخر على باقيها فهكذا اسم الايمان اذا افرد احدهما دخل فيه الاخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الاخر بانفراده فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه من فراده ودل الآخر على الباقي وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة يعني قالوا إن الإيمان والإسلام لفظان مترادفان قال أبو بكر الإسماعيلي صاحب كتاب المستخرج على الصحيحين في رسالته إلى أهل الجبل قال كثير من أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول وعمل والإسلام فعل ما ما فرض على الإنسان أن يفعله ما فرض على الإنسان أن يفعله إيه؟ إيه نحن عندنا العبارة ومضبوطة الشكل على أنها مبنية للمجهول والمعنى واحد ما فرض الله أو ما فرضه على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حدته هذا محل الشاهد إذا ذكر كل اسم على حدته يعني منفردا مضموما إلى الآخر فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين أريد بأحدهما معنا لم يرد بالآخر فيحمل هذا على الإيمان بالباطن ويحمل ذلك على القائم بالأعمال الظاهرة وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل إن قيل مسلم شمل المؤمن بدليل أن الخطاب ذا وجه لأحدهما كفى يا أيها المسلمون يدخل فيهم المؤمنون وإذا قيل أيها المؤمنون دخل فيهم المسلمون آه؟ قال شمل الكل وعمهم قال وقد ذكر هذا المعنى أيضا الخطابي في كتابه معالم السنن ومعالم السنن هذا كتاب شرع فيه الإمام الخطابي سنن أبي داود. قال وتبعه عليه جماعة من العلماء من بعده يعني في تفسير أن الإيمان والإسلام لفظان إن افترقا اجتمعا وإن اجتمعا افترقا قال ويدل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسر الإيمان عند ذكره مفرداً في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقروم بالإيمان في حديث جبريل لأن لما ساله, سأله عبد القيس ما الإيمان قال اعتدرون ما الإيمان قال الإيمان أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة وتوتية الزكاة ففسر الإيمان بالإسلام الذي فسر به في حديث جبريل مع أنه في حديث جبريل فسر الإيمان بغير ذلك فقال أن تؤمن بالله وملائكته فدل على أن الإيمان إذا أطلق يتضمن الإسلام ما فهمت سؤالك إيش أربع كلمات ما هي إيه لما اشتبعوا إيه. لكن السؤال هنا نحن ما لنا نمال الساعة الآن نحن الآن بنتكلم عن الإيمان والإسلام لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان ساله عن كل واحد منهما فقد جمع في هذا الحديث الكلام عن الاثنين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بلفظ بتفسير وفسر الإيمان بتفسير لكن عندما جاء في في آيات أخرى وذكر واحد منهما إن درج الثاني تحته واضح قال وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان كما في مسند الإمام أحمد أنا عمر بن عبسة كما في مسند الإمام أحمد